بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقنق مننا زوجا وخلق مننا زوجا وبث منه ما رجالا كثيرا ونساء وَتقُ الله غَدَّْذ تَسَ أَلونَ بِهِ وَْأَرحام إِ اللهَّه كانَ عَلَكُمْ رَرقبَاء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 وَإنْ خِفُْم مَ ل تُقُشِطُوا فِي اليَتَامَا فَكِحُ مَاطَابَلَكُم مِنًاِّسَ فَكِحُ مَا طَابَلَكُمْ مِنَ النِسَائِمَثْنَ وَثُلََا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 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان استطعتم فادفعوا فَإِنَّا نَسُْ مِن وَمْ رُشْدًَا فَدَفَعُ إلَ مَّا وَلَهُمْ وَلَا تَأكُلهَا إسْافَ وَبِدًَا أَكبَروا وَمَ كََ غَالم فَلَْسْتَعافِف وَمَا كََ فَقًا فَلْيَأكُل بالمعروف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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم تولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه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 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ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 فَيَن كَانَ لَهُ اخْوَةٌ فَلِأُمِّ السُّدُسُ مِمَّا بَادَ وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ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 من بعد وصية توصون بها أودين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 الغير مضار وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار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 والذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَلَبْتُمْ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا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 إنَّهُ كَانَ فَخِِشَةَ وَمَقُتَ وَسَأَسَبِيلََا حْرلِمَ عَلَيكُم أُ مَهاتُكُم وَبَناتُكُم وَخَواتُكُمْ وََّ تُكُم وَخَااتُكُمْ وَبَناتُأَق وَبَنَااتُ الْ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 كِحُون النَّ بِذْنِ أَهْلِ النَّواتُهَُّأجورَهَُّ بالِالمَعرُوف محُحصَنَاتٍ وَييرَ مسَافِ خاتِ وَلا مَُّقِذاتِ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 ولا تقتلوا انفوسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلهه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان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 وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 رجَالُ قَوَّامُ عَلًَا النِسَاءِ بِمَا فَضَّل اللهَّهُ بَعْضَم عَ بَعْ وَوبِمَا أَمْ فَقُ مِن أَموالِهِمْ فَصَّالِحَاتُ قانِتَةٌ حَافِضاتُ للِغَيبِ بِمَا خَفِظَ اللهَّ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 وَإِنْ خِفْتُم جِقاقَ بَْنه مَا فَبعَتُ حَكَمًَا مِنْ أَل وَخَكمًَا مِنْ أَِّنَا أي إن يريد إِسلَحَ وَفقِ اللههُ بَيْنَهُمَا إِ اللهَّه كانََ عَمًَا خَبير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 وَإِن كُنتُم مَّرْضًا أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ مَا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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 أَلَمْ تَرَيْلَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِيْنًا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 أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَغْلِهُ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عظيما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 سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة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 ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا معيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت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 اولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فغل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة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 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ الله فما القوم لا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول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 وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا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 وَإِنْ تُكَفِّرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ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 وَاَيَن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ لِإَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ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 لا يَستَو القائدونَ منَِ المُؤْمننينَ غَيرُون لِضرن والْمجنجِدونَ في سَب لللانجِ بأََّالِم وَأَفُوسم فَضَّلَ اللههُ المجنجدينَ بأََّالِهِم وَأَمفُسم على القائدينين درَجَه.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 ومن يخرج من بيته مغاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه, الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمْ مَن يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مبينا وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيبينون عليكم ميلة واحدة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 ولا تغينوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعَمَلْ سُوءًا أَوْ يَغْنِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, ثم يستغفر الله يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا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 فَقَدْ يَحْتَمِلُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَغَنَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَيُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ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 وَلَأْضِلًا النَّهُم وَلَمَنِّيَّهُم وَلَآمُرًاَّهُم فَلَُبَتِكُ وَلَآمُرًاَّهُم فَلَُبَتِكَُّ آذَانَ الأَّ آمام وَل آممُرًاَّهُم فَلَ خَلْقَ اللهَّ وَمَ يَاتَّخِذِ الشَّيطان وَلًَا مِن دُونِ الَّ لِ فَقَدْ خَصَِ قُسْرانَ مُبِين يَعيدهُم وَيُومَِّم وَماَا يَعيدُمُ الشَّيطانُ إِللاا غُرورَ أولائكَ مَأوغُمْ جَهََّم وَلَا يَجِون عَََّا مَحصَات وََّذِ نَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ سَنُدَخِلُهُمْ جََّاتٍ تَجرِي مِن تَ تحت الأَّّارُ سَنُدَقِلُم جََّاتٍ تَجر مِن تَحِأَنَّ ر قَالِذينَ فيِيهَا أَبَدَا وَعدَ الللههِ حََّّ أَصْدَقُ مِنَ اللهَّهِ قِيلَ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 فَوولئِكَ دُخُلونَجََّةَ وَلَا يولمُونَ نَقير وَمنَنْ حْسَنُدينينَ مِم منْ أَسلَمَ وَجه لِلهِ وَهُو مُحْسٍ وَاتَّبَ مَِّ تَ إبَرهِي مَخَنِي فَوْ وَاتَّقَذَ اللهَّهُ إبَراهِي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 فِيَتَمنَّى النِّسَاءُ الَّلاتِي لاَ يُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُونَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ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 ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل والكتاب الذي من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ الله ليغفر لهم وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُثَابِدِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ أُلَٰئِكَ وَلَا إِلَٰهَ أُلَٰئِكَ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 ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم ومنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما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 الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخروا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا وليضا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 وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 إِ أَو حَنَ إلَكَكَمَا أَ حَنَ إ نُحي وََّبينَ مِن معدِ وأأَو حَنَ إ إبَرهِيم وَيسماعلَ وَسحاق وَعاقُوبَ والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا وَرُسُلَ قدقَ صَصْن غُم عَلَيكَ مِ قَضَلُ وَرُسُول لم ن قُصُصُم عَلَيك وَكََّمَ اللههُ موسَ تَكليمَا رُسُلَ مُبَشرِرينَ وَمذِرين لَّ يكُونَ لنَّاسِ عَ الله يخُجةٌ بعد الرُسُل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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وَكَانَ الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إِلَّا الحق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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم مجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما.